بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم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 كَتَبَ بعد ذلك الظهر عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهم ازواجا خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها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 الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أي يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه, من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين